بسم الله عندك يا أخي أقسام معرفة خمسة نعم أقسام والاسم الذي فيه الأنف والنعم وما أضيف إلى واحد أحسنت ما هو أعرفها أعرف هذه الخمسة المذكورة نعم أعرفه الاسم المضمر بعد لفظ جلالة أو بعد الجلالة. أحسنتم. فما هو المضمر؟ ما دل على متكلم كأنا أو مخاطب كأنت أو غائب كهو؟ إلى كم أقسامي اسم المضمر؟ نعم. إلى مفصل ومتصل سنتة كم عدد المتصل منه والمفصل؟ ثنا عشر سنتة المتصل والمفصل كل منهما عدده ثنا عشر ضميرا للمتصل وللمفصل مثله لماذا بدأ به؟ لأنه نعرف أعرفه والعلم ما هو تعريفه نعم حسنت ما دل على معين بدون احتياجنا غرينا تكلم وخطاب أو غيبة أو غيرها من القراءة كالإشارة والصلة والأنف واللام فالعلم لا يحتاج إلى شيء من ذلك فهو يدل على معين مطلقا كما تقدم معكم قال المالك اسم يعين مسمى مطلقا هذا هو العلم علمه كجعفر وخير ناقة طيب مثاله مثال العلم زيد ومكة لماذا نوع قم اكتفى بواحد مثلا يقول زيد نعم إشار إلى أن العلم قد يكون لعاقل وقد يكون لغير عاقل كمكة سنت. مش... قال هل كل معارف تدخل في النعت يعني هل كل المعارف تنعت لا الضمير ما ينعت هو لا ينعت به فليس كل المعارف ينعت بها لن نتقدم نع... معنى النعتن يكون نكرة ويكون معرفة فهل كل المعارف تكون نعتن؟ لا فالضمير لا ينعت به والعلم لا ينعت به لا يكون نعتن العلم أبدا وإنما يكون منعوتا ينعتونه أما هو تجعله نعتن لا وكذلك الضمير أيضا لا يكون نعتن لغيره وهذا سيأتي معكم التقسيم إن شاء الله هل الأسماء من حيث النعت هل كلها تنعت وهل كلها ينعت بها فكما سمعت من الإشارة هذه أن الضمير لا ينعت ولا ينعت به أي لا يكون نعتا ولا كذلك يكون منعوتا هذا الضمير وأما العلم فينعت جاء زيد الفاضل لكن لا ينعت به لا يكون نعتا فالمعارف كلها الأصل فيها الذي ذكره أنها تكون نعتا فلذلك احتاج تعريفه هذا الأصل في المعارف أنها ينعت بها إلا ما استثنيناه وهذا إن شاء الله له مكان وموضع يتكلم فيه الاسم المبهم من مقصود بالاسم المبهم اسم الإشارة أحسنت والاسم الموصول أيضا كذلك فلم يذكره هنا وكان حقه أن يذكر كان حق الموصول أن يذكر لكن تركه رحمه الله فيدخل تحت المبهم فعلى هذا المعارف ستة على ما ذكر هنا أن والموصول الموصول اثنان والمحل بالألف واللام والمضاف إلى واحد مع الضمير والعلم ستة المعارف ستة فيضم الموصول قال رحمه الله والاسم المبهم نحو هذا وهذه وهؤلاء وقد تقدم الكلام عليه وأنه ما دل على معين بواسطة إشارة إليه بواسطة إشارة إليه والمشار إليه إما يكون مفردا مذكرا ويستعمل له هذا المشار 셋 إما يكون مفردا مذكرا ويستعمل معه هذا وإما أن يكون مفردا وأنثا ويستعمل معه هذه وإما أن يكون مثنى ويستعمل مع المثنى المذكر هذان ومع المثنى المؤنث هتان هتان المرأتان وقد يكون جمعا ويستعمل معهما ذكر هؤلاء مطلق في جمع الذكور وجمع الإناث، فهذه أحوال المشار إليه إما أن يكون مفردا والمفرد يشمل المذكر والمؤنث، فالمذكر المفرد يشار إليه بهذا، والمد... والمؤنث المفرد يشار إليه بهذه وكذلك إما أن يكون اثنين المشار إليه، وأيضاً كما سمعت يكونان مذكرين أو مؤنثين، فإن كان مذكرين يشير إليهما. هذان قلت هذان الرجلان هذان الرجلان وان كان مؤنثين هاتان وقال هاتان المرأتان وأما الجمع فأنشأ اليه ب هؤلاء مطلقا جمع الذكور وجمع الإناث وأيضا من المبهم الاسم الموصول كما تقدم معنا فهو من المعارف وتعريف على ما تقدم هو ما دل على معين بواسطة صلة تذكر بعده هكذا بهذا القيد تذكر بعده لا تتقدم على الموصول الصلة وإنما تأتي بعده وهذه الصلة على ما علم من تلسل المتقدم لا محل لها من العراب إما أن تكون جملة جاء الذي قام جاء الذي أبوه قائم جملة فعلية واسمية أو تكون ضرفا جاء الذي عندك أو جارا مجرورا جاء الذي في الدار وكلها على ما علمت لا محل لها من الاعراب سنة الموصول لا محل لنا من الاعراب وايضا الموصول قد يكون مفردا مذكرا فيستعمل معه الذي جاء الذي قام هذا المفرد المذكر والمفرد المؤنث يستعمل معه التي جاء التي قامت وقد يكون مثنى مذكرا مؤنثا فالمذكر منه يستعمل معه اللذان جاء اللذاني قاما والمؤنث منه يستعمل معه اللتاني جاء اللتاني قامتا جاء اللتاني قامتا ضربتا والجمع من الذكور يستعمل معه الذين جاء الذين قاموا جاء الذين قاموا والإنات يستعمل معه اللواتي اللاتي فتقول جاءت اللواتي قمنا واللاتي قمنا هذا وهذا هذا بالنسبة لألفاظ لأ الموصول على ما سمعت في الاشاره منها ما هو مذكر فيستعمل معه الذي المفرد منه ومنها ما هو مؤنث مفرد ويستعمل معه التي ومنها ما هو مثنى مذكرا أو مؤنثا ويستعمل مع المثنى المذكر اللذان ومع المؤنث منه اللتان وجمع الذكور يستعمل معه الذين جاء الذين قاموا وجمع الاناث يستعمل معه اللواتي فتقول جاء اللواتي فعلنا كذا وكذا جاء اللواتي ضربنا وأيضا اللائي جاء اللائي قمنا واللائي ضربنا إلى آخره هذا بالنسبة للموصول الذي لم يذكره وكان حقه أن يذكر والاسم الذي فيه الألف والنام نحو الرجل والغلام هذا أيضا من المعارف الاسم الذي دخلت عليه ال التعريفية بهذا القيد دخلت عليه ألف فأفادته التعريف فهذا من المعارف وقسم من المعارف مثل رجل تدخل عليه ألف تقول الرجل فأفادته التعريف ومثل غلام تدخل عليه ألف تقول الغلام هذه تكون قد أفدته التعريف وجعلته قسما من المعارف فقول الاسم الذي فيه الألف والنام أي مؤثر فيه تعريفا تدخل عليه فتؤثر فيه تعريفا بخلاف بعض أقسام السيئة إن شاء الله ذكرها تدخل على الأسماء ولا تؤثر فيها تعريفا لا تؤثر فيها تعريفا مثل أل الزائدة هناك أل يقال لها زائدة هذه لا تؤثر في الاسم الداخل عليه لأنها لا تعرفه مثل الألف الحسن والحسين وكذلك أيضا في الحارث أعلام أعلاما فهذه لا تؤثر فيها تعريفا لأن العالمية موجودة فيها قبل دخول أن فلا يقال هذه أن عرفت الاسم والحسن هنا معرفة ال لا الحسن هذا الذي هو علم على شخص معرف بالعالمية فأما أن الداخل عليه فلم تفده تعريفا فهي زائدة فهي زائدة وليست تعريفية فالمقصود بأل هنا التي تجعل الاسم من المعارف هي الأل التي تدخل على الاسم فتفيده تعريفا وأما غيرها فليس بمقصود هنا غير أن التعريفية ليس بمقصود كانت زائدة في الحسن والحسين والوليد وكذلك أيضا الحارث والفضل ابن عباس فهذه ليست تعريفية فالاسم معها معرفة قبل دخولها فهي زائدة إذا رأيتها على الأعلام داخلة لا تقول هذه تعريفية هذا الاسم معرفة لأنه فيه أل فهي زائدة إذا دخلت على المعارف مباشرة تحكم عليها بالزيادة فهذه لا تعرف الاسم فإذن المقصود بأل هنا إيش؟ التعريفية قال وما أضيف إلى واحد من هؤلاء الأربعة وهذا القسم الأخير من أقسام المعارف ما أضيف إلى واحد من هؤلاء الأربعة المتقدمة وإن شئت قلت الخمسة بزيادة الموصول وإن شئت قلت الخمسة بزيادة الموصول فما أضيف إلى واحد من هؤلاء الأربعة يكتسب التعريف ويكون من أقسام المعرفة فما أضيف إلى الضمير مثل غلامك جاء غلامك الغلامك على إضافته لكن نريد رفعه تقول جاء غلامك هذا معرفة أم ليس معرفة معرفة لأن من أقسام المعرفة ما أضيف إلى واحد من هذه الأقسام المتقدمة وما يضاف إلى الاسم الظاهر جاء غلام أنا ولا جاء غلام أنت وإنما يضاف إلى الضمير المتصل إلى الضمير المتصل أما غلام أنا غلام أنت غلام أيضا كذلك هو هذا لا ما يعلم ولكن جاء غلامك جاء كذلك غلامي جاء غلامنا هذا نعم الضمير المتصل يضاف له أما المنفصل ما يضاف له هذا الاسم وإنما يضاف إلى المتصل غلامي غلامك غلامنا غلامه فهذا يضاف له فالحاصل أن ما أضيف إلى واحد من هذه الخمس المذكورة السالفة يكتسب تعريفا فيكون من أقسام معرفة فما أضيف إلى الضمير مثاله غلام غلامه غلامي غلامه, غلامه غلامها غلامهم غلامهن غلامهما إلى آخر من الضمائر مذكر مفرد وأنث مفرد مثنى إلى آخره فهو يكون من أقسام المعرفة وكذلك أيضا المضاف إلى العلم أيضا يكتسب التعريف ويكون من أقسام المعرفة جاء غلام زيد جاء غلام زيد غلام عمرو، غلام صالح إلى آخره فهو معرفة سواء كان وضيفة إلى العلم العاقل كزيد أو وضيفة إلى العلم غير العاقل كمكة فكله يكتسب التعريف قال هل قال هل صحيح أن تقول اللدونا هذا سيئت إن شاء الله اللدونا نعم يقال الذين أو اللدونا قلنا ما وضيف إلى العلم أيضا اكتسبوا تعريفا ويكون من أقسام المعرفة سواء كان العلم كما علمت من العقلاء غلام زيد أو من غيرهم دور مكة هذه دور مكة فيكتسب التعريف لأنه وضيف إلى علم قال والإسم وأيضا المضيف إلى الاسم مبهم. يكتسب التعريف ولام هذا الرجل ولام هذا ولام هؤلاء ولام هذه إلى آخره يكتسب التعريف من نقصان المعرفة وأيضا المضاف إلى الموصول ولام الذي قام ولام التي قامت ولام الذين قاموا يكتسب أيضا التعريف المضاف إلى الموصول لأنه واحد من الأشياء المتقدمة وأيضا إذا أضيف إلى المحلب ال ولام الرجل ولام المرأة يقتسب التعريف فالحاصل أن ما أضيف إلى واحد من الأشياء المتقدمة يكون من أقسام المعرفة وأما إذا أضيف إلى نكرة غلام رجل هذا ما هو من أقسام المعرفة لأن رجل ليس واحد من هذه الأشياء المتقدمة ليس واحدا من الأشياء المتقدمة فلا بد أن يضاف إلى واحد من الأشياء المتقدمة وأما إذا أضيف إلى نكرة فهذا ليس من أقسام المعرفة غلام رجل غلام امرأة هذا ما هو من أقسام المعرفة، لأن رجل وامرأة ليس من أقسام مادك دف... أو ليست من أقسام المدورة. انتهينا من أقسام المعرفة وهي خمسة كما علمت بل ستة بإضافة الموصول تكون ستة أقسام المعرفة. نأخذ النكره. قال رحمه الله والنكره كل اسم كل اسم شائع. في جنسه لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه وتقريبه كل ما صلح دخول الألف واللام عليه انتهينا من المعرفة وقد تقدم معكم أن المصنف رحمه الله لم يذكر لها حدا واكتفى بعدها فقال المعرفة خمسة الضمير إلى آخر ما ذكر وهو المضاف لواحد من الأشياء المتقدمة ولم يذكر لها حدا بناء على القاعدة المعلومة وهي أن كل ما علم بالحد بالعد لا يحتاج ليش إلى حد كل ما علم بالعد لا يحتاج إلى حد وهذه قاعدة عند النحا فلما كانت المعرفة معلومة بالعد لم يذكر لها المصنف رحمه الله حدا ولما كانت النكرة ليست معلومة بالعد لأنها كثيرة جدا ما تستطيع أن تعدها تقول النكر كذا وكذا وكذا ما تستطيع كثير جدا فاحتاج المصنف رحمه الله أن يضبطها بضابط وبحد معلوم فقال في تعريفها كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر فهذه النكر هذه حقيقة النكر كل اسم شائع في جنسه أي في أفراد جنسه هذا هو المقصود بالشيوع في الجنس وقوله شائع أي أنه منتشر عام في الجنس منتشر في هذا الجنس عام في هذا الجنس مثل رجل رجل هذا نكره لأنه اسم انتشر في, إيش؟ في جنسه انتشر في جنسه ولا يختص به واحد دون آخر فهل يختص بلفظ رجل عمر دون زيد؟ هل يختص بلفظ رجل عمر دون زيد؟ أو زيد دون صالح؟ لا بل هذا النفض نكر شايع في في جنسه لا يختص به واحد آخر فرجل شايع في كل ذكر بالق في كل ذكر بالق يقال له رجل فما كان كذلك يقال له رجل فهذا الاسم يستعمل مع هؤلاء الجنس الذين ذكر حدهم كل ذكر بالق فرجل يطلق عليه يطلق إذن على زيد وعلى عمر وعلى صالح إلى آخر ذلك ممن بلق يقال له رجل فهذه حقيقة النكرة والمقصود بالشيوع كما سمعته أيش الانتشار شاع هذا الأمر انتشر، يقال شاع هذا الأمر في الناس أي انتشره في الناس وعم فيهم فكذلك النكرة كل اسم شاع في جنسه فما كان شائعا في الجنس يقال له نكرة مثل رجل مثل كتاب مثل مرأة مثل ساعة مثل مكبر صوت إلى عمامة قلم كل هذه نكرات لأنها شائعة في إيش في أجناسها فكتاب هل يختص به كتاب النحو ها هل يختص به أو يختص به كتاب النحو لا يطلق على كل كتاب سواء كان من كتب النحو أو من غيرها يقال له كتاب كذلك أيضا قلم هل يختص بنعم معين من أقلام أم يطلق على كل ما كان من ذلك؟ يطلق على كل ما كان من ذلك. أيضاً عمامه تطلق على الحمراء وعلى الصفراء وعلى إلى آخر ذلك. فيطلق عليها عمامه. وقس على هذا الذي ذكره. هذا واضح يا أخوان تعريف النكرة. كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. قميص نكرة. أمع معرفة قميص؟ كيف عرفتم أنه نكرة؟ لأنه شائع في جنس يطلق على القميص الأبيض وعلى وعلى غيره من القمص يقال له قميص، فيستعمل فيه على سبيل البدل، فممكن أن تقول هذا قميص، ثم تبدل هذا إلى إيش إلى الآخر للقميص الآخرة، هذا هو معنى قويم على سبيل البدل يستعمل في جنس على سبيل البدل، فتستعمله في هذا ثم تستعمله في إيش في الآخر بدلا من هذا الذي تقدم. تستعمله في الآخر بدلا من هذا الذي قد استعملته فيه فيستعمل في جنسه أو يستعمل في جنسه على سبيل البدل يستعمل في هذا ثم في غيره تبدله إلى الغير طيب والمقصود بالجنس هو ما صدق على متعدد هذا هو الجنس ما صدق على متعدد يقال له جنس قال كل اسم شائع من مقصود بشائع أي انتشر وعمى في الجنس انتشر وعمى في أفراد الجنس قال كل اسم شائع في جنسه أي في أفراد جنسه مثل رجل فإنه شائع في أفراد الجنس هذا المتعدد فيطلق على زيد وعلى عمر وعلى صالح وعلى خالد على كل ذكر بالغ يقال له رجل ولا يقتصر في الاستعمال على واحد دون, دون آخر انتهينا من هذا قال لا يختص به واحد دون آخر وهو كما قال ثم قال وتقريبه أي تقريب النكرة الاسم النكرة قوله وتقريبه الضمير يعود على الاسم النكرة هذا معنى قوله وتقريبه قال وتقريبه أي تقريب الاسم النكرة على المبتدي في هذا الفن هذا التعريف ربما يصعب عليه كل اسم شائع في جنسه ويشه الجنس هذا ويشمع عن الشيوع هذا البادئ ربما يعسر عليه فهم هذا التعريف فلما كان الأمر كذلك أتى المصنف بتعريف أسهل من التعريف الذي ذكره فقال وتقريبه أي تقريب الاسم للنكر للبادئ في هذا الفن لأن ذاك الأول ربما يعصر عليه وكل هذا يصنعه العلماء لأجل تقريب العلم للناس لأجل تقريب العلم وتسهيل العلم للناس فيرون في بعض الأشياء ربما صعوبة يتجاوزونها إلى, إلى غيرها مما هو أسهل مما ذكر والمصنف كما ترى ذكر تعريف للنكر مشهورا عند النحاء ثم عقبه بما هو أسهل بضابط أسهل للبادئ فقال له وتقريبه أي تقريب الاسم النكر البادي في هذا الفن كل ما صلح دخون أن الأنف والنام عليه هذا هو ضابط النكر كل اسم صلح دخون أن الأنف والنام عليه فأفادته التعريف بهذا القيد فأفادته التعريف فهو نكر لأننا عندنا الحسن والحسين والحارث والعباس والفضل هذه دخلت عليها الالف واللام لسه كذلك والمصنف يقول كل ما صلح دخول الالف واللام عليه فهو نكره هل الحسن نكره والحسين نكره نفي معرف فاذا نقول نزيد على ما ذكر رحمه الله كل اسم صلح دخول الالف واللام عليه وافادته التعريف وهو نكره هذه الزيادة اليسيره كل اسم صلح دخول الالف واللام عليه وافادته التعريف وهو مثل رجل وغلام وكتاب وكذلك أيضا ما ذكر قميص فإن يصلح أن تقول الغلام والكتاب والقميص إلى آخر والقلم فهذه نكرات لأنها دخلت عليها ألف واللام وأفادتها إش تعريفا فهي من أقسام النكرة أما إذا كان الاسم لم تفده تعريفا دخلت عليه ألف واللام ولم تفده تعريفا كان يكون التعريف سابق يكون التعريف سابقا الحسن والحسين فهذا لا يقال نكرا على هذا الضابط لا يقال نكرا لأن النكرا كل ما صلح دخول الألف واللام عليه وأفادته التعريف قال رحمه الله لا يختص به واحد دون آخر وتقريبه أي تسهيله كل ما صلح دخول الألف واللام عليه تزاد زيادة ماهي وأفدته التعريف مثل رجل الرجل غلام الغلام القلم القلم إلى آخره فهذه تفيده التعريف جاء الوقت لكنه راجع المعرفة كم أقسام المعرفة يا أخي خمسة أحسنتة أو ستة تذكرها بسرعة الضمير والعلم والإشارة والموصول والمحلب والمضافلة واحد من هذه الأقسام المتقدمة ما هو أعرف المعارف هنا على ما ذكر الضمير أعرف المعارف هنا على ما ذكر الضمير وهو بعد الجلالة كما تقدم معكم وما هي النكرة هذه المعرفة ما هي النكرة كل اسم شائع في جنسنا يختص بي واحد دونه اخر وتقريبه تقريب الاسم النكرة الى البادئ كل اسم صلح دخون الف والنام وفادته التعريف لماذا لم يعرف النكره وعرف المعرفه لماذا لم يعرف المعرفه وعرف النكره لان المعرفه معلومه بالعد وكل ما كان معلوم بالعد لا يحتاجنا الى حدو النكرة ليست معلوم بالعد لكثرتها فاحتاج الى ان يضبطها بضابط احسنتم لماذا بدأ بالمعرفة ثم ثن بالنكرة ولم يعكس كما عكس غيره؟ بعضهم بدأ بالنكرة ثم ذكر المعرفة وهنا المصنف بدأ بالمعرفة ثم عقب بالنكرة لأنها الأشرف لأنها تدل على معين بدأ بالمعرفة لأنها أشرف من النكرة لدلالتها على معين هذه العلمة في البداءة بالمعرفة وبعضهم يبدأ بالنكرة لكن هذا الآن المصنف بدأ بالنكرة لماذا بدأ بالنك بدأ بالمعرفة لماذا بدأ بالمعرفة مايعلَّه لأنها أشرف من النكرة ما هو وجه الشرف لها؟ لأنها تدل على إيش على معين بخلاف النكرة ما تدل على معين؟ فبدأ بالمعرفة لأنها الأشرف لدلالتها على معين إلهنا سبحانه وحده نائنا الصالح القدير